ليس لهم طعام إلا من ظريع لا يسمن ولا يغني من جوع مجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جانية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء